غروزي غروزي غروزي كلما سكنت جراح كنت في سكينه تعيد الياس للباغي منك اجرحه سكنت فراح كنت سكين تعيد يأس للباغينة كأجرح طبيون فقد شد القناقين وبالآمال سكين فسيدهم وشيدين وللإقدام ربين فقد شد القناقين وبالآمال سكين فسيدهم وشيدين وللإقدام ربين زيقيهم حمام الموت والبأس الذي يدينا <تزيق> بعض أرهام <أحالك> <جانين> <تزيقهم> حمام الموت والبأس الذي يدينا <تزيق> بعض أرهام أحالك هم جانينا فجاءوا للكتوف الآن يرغب فأردوهم بتكبير وردوهم مبانين فجاءوا للحزو في الآية موناً مطلين فأردوهم بتكبير وردوهم مبانين فما تفتي سماعي لهم لأعلى الشواشين أدوه تلك مرحاها له الأعلى فما تبقي شهاد الكون لأعلى الشواشين أدو دائف مرحبا به الأعلى متعنينا إذا كانت القرآن وإيمان نازينا نحن لها حوالها ونحن المستجيبون وكانت القرآن وإيمان نازينا نحن لها حوالها ونحن المستجيبون إن رامت لها جيشا فسبق والمفلين أراك الآن يا أبطال شيشان تأمين وإن رامت لها جيشا فسبق والمفلين أراك الآن يا أبطال شيشان تأمين فكم ادركت حادثا وكم أثنت مطاونه وكم دثثك الاطراف فنيرا ومثيرينا فكم ادركت حادثا وكم اسمنت مطاونه وكم دثثك الاطراف فنيرا ومثيرينا وكم للشارع المحزون اثوار وسمينا وفنين أهل من الأصبر إلا بالمهيبين أني بي إن تفتح الله لا يخيه مفسون وأذكر روح إيمان أقيده كآتون أني بي إن الله لا يخيه مفسون وأذكر روح إيمان أقيده فإن النصر تكرمة لكنز كان مفتون وحب الله مطمئ لمن أحيوا له الدين فإن النصر تكرمة لكنز كان مفتون وحب الله مطمئ لمن أحيوا له الدين جهاد النفس والأموال عزء للمردين وترك جهادنا كلن وقصران يعمننا وترك جهادنا كلن وقصران يعمننا وترك جهادنا كلن وقصران يعمننا وترك جهادنا وقصران o